مثل الفريقين كلاع ما ولا والبصير والسميع هل يستويان مثلا أ فلا تذكرون ولقد رسلنا نوح إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدو إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم القيم